وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا هُمْ مَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَلَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 تباه ربّه فتاب عليه وهدى قال بقائِمها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه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 أو لم يأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا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 اهْدِ الصِّرَاطَ السَّوِيَّ وَمَنِ اهْتَدَى